Bismillahirrahmanirrahim r Hamim, Ayy.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 Takadu semaovat yetefatrnın fowqin ve almalakat yusbhpun bhamd Rabbihim ve almalakat yusbhpun bhamd Rabbihim ve yastgfrun lima fi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 أَهُمّ وَقُل آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ الله مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بعد ما استجيب له حجتهم داحضة, حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان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 الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز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 المحيض، فما أوتتم من شيء، فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى، وما عند الله خير.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 سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن وَصَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ وَتَرَضَّى الْمِنَّ لَمْ مَا رَأوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَل إلَى مَرَضٍ وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أن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 نكير، فإن اعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيذا إن عليك إلا البلاغ وإننا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها.